بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أماني قريشي دار الندواء بكجرموتي والغيان سبب ان إساء والغياني في اللي الرسول ربي صلى الله عليه وسلم أكاين مدينه قداني لور قداني سبب اني sabab Asdura dabri fi akasma madinati wan tahmaji ka gurgudda quraishi rabb jabdu isan arange tu Haata hata humale umman muslimato tha hun isani tu yu har isani ti facani isan harkati rasul rabbi ti fi inma lamale نمني لمانسني أبي بكر في علي رضي الله تعالى عنهما يو رسول ربي صلى الله عليه وسلم لبوا فيتين كقدانان تاتي وانتسان صداة هندسيتوني أرغمتي واري قريشي حاتهوتي واري مكة حال رسول ربي مكة كيف سجرون؟ ومتاك راكو نسان الرهنجيت توهم بيقن ور مهاجرتوتا كما كراغو داناني في ور مدينة جران مومنتوني أوسي في خزر جل رسول ربي مدينة هاقلاني تاني ايقن كاراتو كون رسول ربي نقا يانقلو في كارالا متاة نموه مُرْتِي مكن ارتي لولا رَسُولَ رَبِّي تُمُرْتِي ربي تمورتاه كان اي گنجچو كفر مكا يكم شريكتوني يرسول ربي ارتي موينيتنين كاتهام بسنتاته ركو يسربرا اسان رگيت تو نتي باتني ديقاتل كانا فويو أكملت في خيصة تقبلا جرني يا أتدوان. قصدي بنيها شيمتوني قصاد قد دورا قصاد الجبل لي. قصاد جب دو أكن جرت سنا و الله لي ولا خيصة سير مجن. حتى و أنا مرته سماه نري و ركود قدامك كافوني. حتى الثمن والجهي حتى الثما هاجونه. هيكو جبدو اسر اكا جنجلاني اواجي باسا بيا خمسالة بلدي دمي جهد جا سفرا رسول ربي ارقمني وقاقلاني افرفا والقهي قدو قدن والقهي تاريخا إساني كيسد قصة قريشي هندر راو دوربوا إساني يوكا بكبوان آن إساني رفح قصة بني هاشموان امتهينين فقنف أبو جهلي ابن هشام بني مخزوم رفح شيبا المربيعات في اتباع المربيع أكثم أبو سفيان المهربي هنين يقولون عبد الشمسي يجد أمتره بكبؤن نغر بن الحارثي في, في القسمة كبيرو اللي بني عبد الدار الره بكبؤن ومية بن خلافي في ورس وجدام بني جمح الره بكبؤن يسامل اللي أمني يقولون فره بكبؤن في أمته dar nadwa bakajadam kana galma isani galma ittwal gayankana quraish imale nam ni bira akkan sendi organ sen su senu isan galma kana senan kana ke sattin iblis in قالوا إن الرب كبر إلّا إنهم مني وفي <تصفيق> إن الله يهجر إبليس من جدو بدافع الكاتِر فيه تيسو إسانتها أن كان الله ولمانسني شيطان المَنَمَة تمكّد شيطان سلا مرتو حالا خنا أول جهين جي جفمت ركوا جدو إسأني جرو كيرتى ولي جلن وفترة تقولار ركائن ورر رفيكانا ياد إسأم بين لالو تسينن ياد إسأم كنن كيسة ورتي قويو قبو رسول رب بهينه هرونه إسأجا لك ورجع مركا ورجع تاني أكبيه بعنه أي اليمين المتطرف ورجع مركا الشبارين جتوم يعني إنساني هذا رسول الله بيها نانو والفلس تقول إنساني ما الجري Häke katteja niin, niin kuin isäningam matchiesa. Haatha hu saderka hun dinuhen ajja fina jäljetni murti daper sukana hingen ni haja silajarikunun. Maalif jennäm bani hashim tarasuli keissa. Bayan bani go sijajjava. En tuttubu ufi tim bani hashim taaganake tutsan alolluur af. Seifi ufi حاتوه أبا جهلين قني فكرة شيطانات نقبتي إسالت تجديبي ثم إني جسمك كان كيف سجرتهم درايو درجة جسنا مجتمع فيلني من رسول ربي مرسينه حركة قرقو الناجي دين إساله جسكنه نرها فجوا نم تقول دكفل galari bayotate gotata katakatu galata katakka walgajade yecchu banun haashim namato nama isi mara walulu dande toje eega khana ayad khana ratte waligalte uman iblis mara خنا رتي والتاني خنا يودبين كتهوتاتي جدي خنا رتي ولي گلن ربنا الله سبحانه وتعالى قرانا في كيتت نو هيميتنين جران واذا ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويتورى كافر باسن او يخرجوك يوكا بياس بي تباسوداف مال ستدهنجدا ويمكرون ايثم مكر مالث تباسني ويمكر الله والله خير الماكرين ربي لم ملباسا ربي جعلنا مملن نم متباسوتجلا مل دار الندوا كنتي جرباثا كوني وانت اثن رت وليغالن كوني هونديسي تو ربك مكري جديني ما قايتيدا ماكري إسيا إذاً كان هندا ربي نلعن إسامفعن السجّد ربي كن رسول في نجابة إني كبيس رسول ربي أكّدانا أبي بكر في عليين وجلّ رضي الله عنهما أكّتها رسول ربي إتّجدانا درسي لفترة برنا والسلام عليكم ورحمة الله